وما أهلتنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إلينا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 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا اثنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وان من شيء وَأَرْسَلْنَا الْرِّيَاحَ لَوَاقِحًا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ماء فأسقيناكمو فأسقيناكمو مَا أَنفَعَ سَقِينَاكُمُهُ فَأَسْقِينَاكُمُهُ وَمَا أَنفُتُمْ لَهُ بِخَاسِرِينَ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 من حمايم مسنون والجأن خلقناه من قبل من نار السمن وإذ قال ربك للملائكة إني خالقهم بشرا إني خالقهم بشرا من خلقان من حمايم مسنون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 جدا لبشر خلقته من صلصال من حميم مسنون قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأضني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلطين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين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 بهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال إن منكم وجنون قالوا لا توجل إن نبشرك بسلام عليم قال أبشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون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 فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا, وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتأملين وإن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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق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 فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون